رجل يقول رأيت بعض المصلين يمسكون المصحف الشريف بأيديهم ويقرؤون منه ثم يغلقونه ويضعونه في جيوبهم أو على كرسي ثم يأخذونه مرة أخرى فما رأي الدين في ذلك وهل يصح هذا في صلاة الفرض أم في النفل معلوم أن كراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين من الصلاة وذلك للإمام والمنفرد ولو تركت القراءة فالصلاة صحيحة وإن قلت وابها وإذا أحب المصلي أن يقرأ فليقرأ ما يحفظه ولو كرره في الركعات والصلوات ولا يلزمه تغيير ما يحفظه فإذا أراد أن يقرأ ما لم يحفظ احتاج إلى مصحف أو شيء مكتوب فيه قرآن فهل يجوز ذلك؟ أخرج الإمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يأمها في رمضان ويقرأ من المصحف ولا بأس بذلك كما ذهب إليه الشافعي والشرط أن لا يفعل حركات تبطل الصلاة كوضع المصحف ثم حمله وفتحه ليقرأ منه فإن ثلاث حركات ليس بينها فاصل طويل يبطل الصلاه وقد يستعان على عدم كثره الحركات بوضع المصحف ذي الخط الكبير على شيء مرتفع امام المصلي ليقرا منه الصفحه والصفحتين ولا يحتاج الى تقليب الاوراق كثيرا والقليل من التقليب لا يبطل الصلاه قال النووي في المجموع ولو قلب اوراق المصحف احيانا في صلاته لم تبطل من هذا نرى أن القراءة في الصلاة من المصحف جائزة عند المالكية ولكن محل ذلك هو في التراويح والنوافل أما في صلاة الفرض فمكروها لكن الصلاة صحيحة وكذلك جائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية في الجواز في النفل والكراها في الفرض مع صحة الصلاة أما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة أنها تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا لأنه عمل طويل ولأن التلقن من المصحف كالتلقن من غيره ومثل الحنفية الظاهرية في البطلال من أدلة المجيزين ما سبق ذكره عن مولى السيدة عائشة واخرجه مالك وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرؤون في المصحف ومن أدلة المانعين ما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن أم الناس في المصاحف وروي عن بعض التابعين كراهته والشرط عند الجواج عدم الفعل الكثير والأولى أن يكون ذلك لغير الحافظين وفي النوافل واختلافهم رحمه والله أعلم